بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسكرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإننك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم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 لازم المشاء بالميم من نعلم الخير معتد أثيم عتل ين بعد ذلك زنين أن كان ذا مال إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على القرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنا مصبحين ولا يستثنون فقف عليها طائف من ربك وهنا فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرث قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضافين 124. قال أوسقهم ألم أقل لكم لو لا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين 126. فأقبل بعضهم على بعض يتناومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاضين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين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 ومن يكذب بهذا الفديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمني لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون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 yatatharruna yuzliquunaka biabsarihim lamma sami'u adh-dhikra wa yaqulun wa yaqulun innahu la